أما الوقفة الأولى فهي وقفة خفيفة عنوان هذه الوقفة بأي شيء فضل علينا هذا الرجل لا تخلو الأزمنة ولا الأمكنة من رجل صالح إذا رؤيا ذكر الله تبارك وتعالى ولربما كلما نظر إليه الشخص يسأل هذا السؤال بأي شيء فضل علينا هذا الرجل أما الإجابة فقد خرجها أبو نعيم في حلياته في ترجمة الحسن البصري رحمه الله أنه قال كان الحسن في مجلسه وإذ برجل ينظر إليه ويقول بأي شيء فضل علينا هذا الرجل إن كان يصلي لم لنصلي وإن كان يصوم فإن والله لنصوم بأي شيء فضل علينا هذا الرجل فانطفأ السراج فقام أحد الناس ليصلح السراج فلما أنعاد به رامق الرجل الحسن فإذا عيناه تدرفان من خشية الله تبارك وتعالى فقال بهذا فضل علينا هذا الرجل بأي شيء فضل علينا هذا الرجل وإن أردت أن تنظر فهذه النظرة العظيمة إلى صديق هذه الأمة بأي عمل وما هذا الذي وقر في صدر الصديق رضي الله عنه أرضاه الذي جعله الذي جعله يزن الأمة بأسرها ويرجح عليه هل بكثرة الصلاة أم بكثرة الصيام وما هذا الذي وقر في صدره إنه الإيمان إنه الإيمان هذا السر العجيب الذي ذكر عنه ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداء ذكر قصة طريفة ظريفة أن رجلا كان يذهب مع الناس يصلي فإذا حضر رمضان صام مع الناس ولربما حج أو اعتمر ولم تكن نيته خالصة فكان يمر على الصبيان فيقولون انظروا إلى عمكم فلان المرائي وكان الرجل يسمع فلما أراد الله عز وجل به الخير كان يذهب ويصلي مع الناس كما كان يفعل فما زاد عن عمله شيء إلا أنه حول نيته إلا أنه حول نيته أخلص لله تبارك وتعالى وفقه الله تبارك وتعالى لهذه الفضيلة ولهذه العبادة العظيمة فما زاد على على عمله من شيء إلا أنه أخلص لله تبارك وتعالى فكان يمر على ذات الصبيان فيسمعهم يقولون انظروا إلى عمكم فلان المخلص فبكى الرجل وقال يا رب أنت تمدح مرة وتذم مرة وكله من عندك خير هذه وقفة فإن أردت أن تبحث عن هذا السر فانظر إلى كلام الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لأن الإيمان مادة عظيمة إذا وقرت في القلب إذا وقرت في القلب طاردت مواطن الشهوات ومواضع الشبهات يقول ابن القيم رحمه الله قبول المحل لينا يضع فيه مشروط بتخليصه من ضده فكما أن ذاك يكون في الأعيان والذوات كذلك يكون في النيات والإرادات قبول المحل أي هذا القلب لما يوضع فيه مشروط له شروط إن أردت أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى صادقا لله تبارك وتعالى إن أردت أي عمل من أعمال البر ينبغي أن تعلم أن هذا المحل الذي هو القلب يشترط أن يكون خاليا من أي مادة تضاد هذه المادة قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتخلصه من ضده فكما أن ذاك يكون في الأعيان والذوات كذلك يكون في النيات والإرادات الوقفة الأخرى إياك أن تكون من هؤلاء فقال أخرج ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعله الله رب العالمين هباء منثورا وكأن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه فجع بذلك الخبر حسنات أمثال الجبال أي عمل هذا بل أي أعمال هذه التي يبلغ صاحبها أن له من الحسنات كأمثال الجبال ثم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا فقال صفهم يا لنا يا رسول الله حلهم لنا وفي رواية قال جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لندري قال أما إنه منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون لكن البليه والرزية أنهم إذا خلو بمحارم الله عز وجل انتهقو انظر هذه مصيبة هذه مصيبة فإن أردنا أن نتخلص من ذنوب الخفايات الخفية التي نتوارى فيها عن أعين الخلق ولا نستحمل الله تبارك وتعالى فينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أنه ليس ثم إلا, طريق إلا طريقا واحدا نتخلص منه من هذه الذنوب لا سيما الخفية الجلية التي نتوارى بها عن أعين الناس ألا وهي عبادة السر لأنها من جنس نفس العمل كما عصيت الله تبارك وتعالى في السر ينبغي عليك أن يكون لك خبء من عمل صالح الوقفة الأخرى تخيل لو أنك معهم تخيل لو أنك مع قوم موسى في الآيات التي تليت علينا الآن إنا لمدركون إنا لمدركون ماذا يفعل القوم فرعون من خلفهم والهلاك لا محال من أمامهم ثم انظر إلى قول موسى عليه الصلاة والسلام كلا أمر الله عز وجل موسى أن يخرج أن يهاجر بقومه فامتثل أمر الله تبارك وتعالى ولم يسأل وحشه والناس ربه تبارك وتعالى أمره رب تبارك وتعالى بالخروج فامتثل وخرج فلما أيقن القوم أنهم لا محالة هالكون قال موسى كلا كلا ما كان الله عز وجل ليسلم أولياء ما كان الله تبارك وتعالى ليضيع أولياء كلا إنما يربي سيهدين إنما يربي سيهدين ضجت السماوات والأرض بجت السماوات والأرض وارتاب القوم وكأن الله عز وجل يختبر الناس أي يصدقون وعد الله تبارك وتعالى وإن خالف الواقع أي يصدقون وعد الله تبارك وتعالى وإن خالف الواقع أم يأخدهم هذا الواقع إلى بحور اليأس والظلمة والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى فأبشر فكم من منحة طوى الله عز وجل في طي المنحة في طي المحنة الوقفة الأخرى ولعلها تكون الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا أطيل استحضر ما حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خرجه أبو داود والتلمذي من حديث العرباد بن سارية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظته الشهيرة يقول الصحابي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله وكأنها موعظة مودع فأوصنه وكأنها موعظة مودع تخيل أنك في هذه الموعظة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو الواقع فسيرى اختلافا كثيرا رايات واختلافات وآراء وأهواء فما نحن فاعلون قال فعليكم بسنتي إنها أمانة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا أمانة دين الله عز وجل بين أيدينا أمانة شرع الله تبارك وتعالى بين أيدينا أمانة كتاب الله عز وجل بين أيدينا أمانة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه هي الأمانة التي حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بل هذه الأمانة التي قال الله تبارك وتعالى عنها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان هذه هي الأمانة التي سنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى عبد الله بن عامر رجل من التابعين علم أن هذه أمانة وأنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عنها فكان في طريقه رجل من أهل الذمة رجل نصراني وإذ بشرطي يمسك بثلابيب الرجل والرجل يصرخ ويستغيث فوقف عبد الله وقال ما بك هل أديت الجزية؟ قال نعم قال فما يريد منك ذاك الرجل قال يحملني على نزع بئر الأمير قال أهو ترضى ذلك؟ قال لا فخلع ثوبه وقال والله لا تخفى ذمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله لا تخفى ذمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي ذكرنا بمقولة الصديق أن الدين وأنا حي كلا والله لا ينقص دين الله تبارك وتعالى فالله عز وجل متن هذا النور والله تبارك وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا